الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمع اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الله السؤال السادس والخمسون والسابع والخمسون والثامن والخمسون السؤال السادس والخمسون يقول صاحبه ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء وهل تبين أخطاء بعض الدعاة فتنة يجب الكف عنها أجاب الشيخ صلى الله خير بما فتح الله عليه ذكر أسماء الرجال في التحذير منهم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن السلف الصالح رضي الله عنهم في آثار كثيرة جدا ترسم لنا منهجهم في هذا الأمر وإذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التعامل مع الأشخاص وذكر. أسمائهم أو أشخاصهم عند التحذير منهم وجدنا أحاديث عدة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم. أذكر منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى خطأ من بعض القوم قام وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا هذه الطريقة الأولى وهي ذكر الخطأ والتحذير من الخطأ دون ذكر الأشخاص هذه طريقة، طريقة الثانية لما جاءته فاطمة بنت قيس وسألته عن معاوية وعن أبي جهل، فقال أما معاوية فصعلوا كل مال له أم أبو جهل فضراب للنساء فذكر الشخصين وحذر مما عندهما هذه المرأة في مسألة الزواج هذا تحذير من الأشخاص بعيانهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فحذروهم كأشخاص ويتحدث عن الأشخاص وقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قالوا صف صفهم لنا يا رسول الله, الله قال هم من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا يتحدث عن أشخاص معينين وقال في الرجل الخارجي أو رأس الخوارج قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى آخر الحديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص بعينه ويحذر منه ومن الأشخاص الذين سيأتون على طريقته هذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الأشخاص بأنفسهم وليس فقط من تحذير أو ليس فقط تحذيرا من مناهجهم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأشخاص أن رجلا ناداه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة ثم خرج وتلطف له في الحديث فلما سألت عائشة عن ذلك قال بئس الرجل يتقى فحشه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع بعض الكفار والمنافقين أنه كان يتلطف بهم بل ويعطيهم من أموال الزكاة من أجل أن يتألف قلوبه هذه بعض الأحاديث التي تدل, كيف على تدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الرجال وكان السلف رضي الله عنهم يتبعون هذه الطرق فالطريقة الأولى التي ليس فيها ذكر أشخاص وإنما يحذر من القول أو من الفعل دون ذكر الشخص تتبع عندما تكون المصلحة في ذلك وتكون المفسد أكبر في حال ذكر الشخص فلا يذكر الشخص ويذكر القول أو الفعل ويحذر منه من أجل حفظ الشريعة ربما مثلا من الصور التي تتبع فيه هذه الطريقة دون ذكر الأشخاص أن لا يكون الشخص له خطر كبير على هذه الشريعة، لكنه زل في مسألة، وإذا ذكرته بشخصه ربما يتعلق به أشخاص ويتعصبون له فيتركون الحق من أجله، بينما إذا ذكرت المسألة ووضحتها دون ذكر الشخص يتقبلونها ويدينون بها ويتركون الباب. هذه صور من الصور صورة من الصور. التي تترك فيها ذكر الأشخاص وترك ذكر الأشخاص يكون مصلحته تكون مصلحته أكبر وذكر الشخص تكون مفسدته أكبر فلذلك يترك في هذه الحال هذه من الصور لكن إذا كان الشخص مبتدئا وداعيا إلى بدعته فهذا يحذر منه بشخص ويذكر بشخص ولا يباله بمن يتعصب له لأن المقصود هو حفظ الشريعة وهذا مقدم على حفظ الأشخاص حفظ الشريعة وتحذير المسلمين والنصح لهم مقدم في هذه الحالة فيذكر الشخص بعينه ويحذر منه بعينه هذه من الصور في التعامل مع الأشخاص يتبعها الداعي في مسيرته الدعوية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للسلف الصالح رضي الله عنه والأثار عنهم في ذلك كثيرة ترسم لنا منهجهم في التعامل مع الأشخاص وذكر أسمائهم عند التحذير منهم وما عرفنا الجاه بن صفوان ولا عمرو بن عبيد ولا الحارث المحاسبي ولا غيرهم من رؤوس أهل البدع إلا عن طريق سلفنا الصالح رضي الله عنهم وتحذيرنا وعن طريق تحذيرهم من هؤلاء الأشخاص وهذا كثير موجود في كتبهم من أراد الأثار في ذلك فليرجع إلى كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكاي وكتاب الشريعة للأذو للأجر وكذلك كتاب ذم الكلام واهله أو ذم الرأي واهله لأبي ضر الحاروي وغيرها من كتب السلف التي ألفت في ذلك كالسنة للخلال والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد أما السؤال السابع والخمسون قال هل التحذير من المناهج المخالفة والدعاة يعتبر تفريقا للمسلمين وشقا لصفهم؟ هذا تفريق بين الحق والباطل وهو واجب تفريق بين الحق والباطل والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي الاجتماع نحن مأمرون به لكن الاجتماع على الحق وليس أي اجتماع ليست الغاية الأساسية والمصلحة الأكبر هي المحافظة على الاجتماع وأي اجتماع لا نحن نحافظ على الاجتماع على الحق فقط قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن حبل الله وليس لا تفرقوا بس لا فأجمع وأكتل خلاص مشرك كافر يهودي نصراني رافضي مسلم غير مسلم مش مهم مسلم سني مسلم مبتدع مش مشكلة ننسى النصيحة وننسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونرمي هذا كله وراء ظهورنا من أجل أن نجتمع هذه دعوة حسن البنا ودعوة جماعة التبليغ ودعوة الحزبيين جميعا المهم عندهم أن تجتمع معهم على أصولهم وبعد ذلك يفعل ما تشاء في شريعة الله دمرها حطمها كما تحب لا يهم المهم في الموضوع فقط أن تجتمع معنا على أصولنا هذا هو حالهم تجد في صفوف الإخوان المسلمين النصراني موجود تجد الرافضي موجود تجد الصوفي القبوري موجود تجد الأشعري موجود تجد الخارجي كثير جدا وهكذا ليست مشكل بما أنكم جميعا تتفقون على أننا لا بد أن نصل إلى الكرسي وأن نوالي ونعادي على النقاط التي وضعها لنا حسن البصل برنة انتهى لا خلاص لا نصيحة لا أمر بمعروف ولا نهي عن ممكر ولا شيء من هذا القبيل ولا ولاء في الله ولا براء في الله لا لا هذا كله منسوخ عندهم ليس من الدين قاعدة حسن البنة التي وضعها لهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه القاعدة التي يعملون بها نتعاون فيما اتفقنا عليه هي هذه الأصول التي وضعها لهم حسن البنة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من مسائل العقيدة والفقه وغير ذلك لا يهم هذا هو دينهم وهذه القاعدة نقض للنصيحة وللنهي عن المنكر ونقض للولاء والبراء في الله هذه دعوة الحزبيين وهذه دعوة الاجتماع المطلوب عندهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وهم مجتمعون على الكفر ففرق بينهم وشتت جمعهم من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى التوحيد وهذا أمر ممدوح وليس مذموما أمر الله به اجتماع على باطل بئس الاجتماع والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جاء في الحديث محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس والقرآن سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل وعمر الفاروق سمي فاروقا لأنه فرق بين الحق والباطل وكان هذا كله ممدوحا معظما في الإسلام وعند المسلمين وعند سلف الأمة ما صار الاجتماع على الباطل والخلط بين الحق والباطل ممدوحا إلا عند الجهال وأهل البدع من الحزبيين والضلال هذا ما يتعلق بهذه المسألة انتبه دائما الاجتماع واجب ولكن على الحق والتفريق بين الحق والباطل واجب شرعي هذا هو ديننا وهذا ما دلت عليه الأدلة الشرية أما السؤال الذي بعده فقال فيه السائل البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لأرائهم، فما نصحتكم لهؤلاء هذا داء أجاب الشيخ رضا الله خيرا بكلام وافد ولكنه داء من قديم الزمان إلى يومنا هذا وسيبقى مستمر وهو سبب شرك المشرك فما صد المشركون عن الإيمان بالله إلا اتباع طريقة أبائهم وأن الأنبياء جاءوا يضللون أبائهم تعصبا لهم وقد نشبت حروب وصراعات بين أصحاب المذاهب من شافعية وأحناف في بعض القرى حتى هجر أهلها تعصباً للأقوال والآراء والرجال وصار على وبني على ذلك الولاء والبراء والله المستعان ديننا مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم لا نتعصب لمخلوق كان من كان، ولا يوجد عندنا أحد قوله لا يرد ويقبل عنه كل ويقبل عنه كل ما أت به إلا محمد بن عبد الله المطلب الهاشمي صلى الله عليه وسلم والأمر كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر فلا تعصب عندنا. بأقوال الرجال أي كان الرجل ومهما بالغ في العلم ومهما على كعبه فيه ومهما رسخ، فهو بشر يخطئ ويصيب. نعرض كلامه على منهج السنف الصالح رضي الله عنه فما أصاب فيه قبلناه وما أخطأ فيه رددناه بس هذا هو ديننا لا نتعصب لأي رجل نحب أهل السنة ونحترم أهل السنة ونحترم علماءهم احتراما خاصا ونعظمهم ونبجلهم بما يليق بمقامهم ولا نطعن فيهم ولا نستنقصهم ونعطيهم من الحق ما أعطاهم الله تبارك وتعالى نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ونعرف لهم مكانتهم ومع ذلك إذا أخضأوا هم أحباؤنا نحبهم وندين الله بحبهم ولكن, الحب ولكن الحق أحب إلينا وأولى أن نتبعه منهم هذا ديننا الذي نحن عليه سواء كان الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الوادعي أو أي كان من مشايخ السنة إذا قال قولا خالف ما عليه السلف الصالح رددنا قوله واحترمنا قدره هذا هو ديننا وهذا منهجنا الذي نحن عليه لا نعظم بشرا ونتعصب له ونجعل قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ومن تعصب للرجال إذا كفر كفر وإذا آمنوا آمنوا وإذا ابتدع ابتدع وإذا تسنن تسنن فيصبح دينه في خطر تبعا للرجال وبعض أهل النار يذكرون ذلك أنهم ما دخلوا النار إلا بسبب كبرائهم ورؤسائهم هم الذين أتوا لهم بهذا هذه نتيجة التعصب فدخلوا جهنم فماذا كانت النتيجة؟ وما أفادوهم هؤلاء الذين يتعصبوا لهم؟ في النهاية قد تبرأ الجميع من الجميع إلا أهل الجنة فقط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخالصين المخلصين لله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا متبعين لهذا المنهج ولا نتبع غيره وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.